إليك قصة هذا الجار الذي يسكن معي في نفس الحي والجوار جاءني الأب يبكي ويشتكي ويروي لي قصة مليئة بالحزن والأسر قصة تبين مدى أثر الأصحاب على أصحابهم هدأ بكاء الأب ثم بدأ يروي قصة ابنه صاحب التسعة عشر سنة فقال مخبرا عن الابن كان صالحا هادئا محبا للخير محافظاً على الصلوات يغدو ويروح مع الأخيات ثم فجأة تغير حاله وهجر أصحابه وبدأت تصرفاته تتغير وسلوكه يتبدأ أصبح كثير السهر والتأخر ليلا أصبح ينام عن الصلوات ويغيب عن المدرسة مرات ومرات بدأ يكذب ويتعلم حنون الكذب واخذ يحتال على إخوته وعلى أمه حتى يحصل على المال بأي طريقة وحادة رائحة الدخان تفوح منه كلما دخل إلى الدار بعد أن كانت تفوح منه رائحة المسكي والأعطار تغير ابني وبسرعة فاكتشف أنه أصبح يتعاطى المخدرات ويشرب المسكرات كل هذا حدث في فترة قصيرة هذا يبين أثر الأشراع كالنار في الهشيم تحرق كل شيء وبسرعة أخذ الأبو يكمل لي حديثه ودموعه على خده قال مستكملا حاولت علاجه من هذا الإدمان فأدخلته إلى مستشفى الأمل فرفض العلاج سافرت به إلى مصحك في الخارج طلبا لشفائه فتعافى قليلا ثم لما رجعنا التف حوله الأصحاب ورجع أسوأ مما كان فلم أجل حلا إلا أن أحبسه في الدار إما أن يضرأ بدوائه أو يموت بدائه حبسته في إحدى غرف الدار ووالله إن الأبى يبكي لي هذا الخبر وجها لوجه وجه. يقول حبسته في إحدى غرف الدار يأكل ويكرب فيها ويقضي حاجته أعزقهم الله وكنت أنا الذي أدخل عليه بطعامه وشرابه ولقد أوصيت جميع أهده لا تفتح عليه الباب في أي ظرف او أي حال مهما شكا خف ما لا تفتح الباب ابدا كنت أسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع ألمه ولكني أريد لك الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صفتي أولئك حتى جاء يوم جئت من عملي بعد الأصري فوجدت باب الغرفة مفتوحا وهو غير موجود فقلت أين فلان وما فتح لك الباب قالوا جاءت جدته للزيارة فلما سمع صوتها أخذ يصيح ويبكي ويناديها جدة لقد آذوني جدة لقد ظلموني جدة أنا تب وأقلع أما آن الأوان أن يطلقوا راحي ولا زال يكرر عليها عبارات الاستعطاف ففتحت له جدة المسكين الباب وكان أصحابه الأشبار يحومون حول البيت في تلك اللحظات بسياراتهم ويطلقون إشارات النداء له فلما سمع بهم خرج إليهم يقول الأب ولا زالت دموعه تقصاطق خرجت بحثا عنه في كل مكان ولم أجد له أثر فغيب عن الدار ثلاثة ليال ولم يبقى جفر ولا مكان إلا بحثت عنه فيه فلم أعثر عليه ولا على أصحابه وكلت أمري وأمره إلى الله وكأن شعورا في داخلي يقول لي أنه لن يرجع بعد ثلاثة أيام وفي ساعة متأخرة من الليل كذا بطارق يطرق الباب فقلت اللهم إني أعود بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطلق بخير فتحت الباب فإذا بسيارة الشرطة فسألوني أنت فلان قلت نعم اللهم اجعله خير قالوا تعالى معنا نريدك في أمر هام لبست ثيابي وخرجت معهم وقلبي يخفق من الخوف والوجل ولا أدري ما هو الخبر ما القصة قالوا انتظر وصلنا إلى أحد المجمعات السوقية القريبة من دارنا وكان السوق حينها مغلقا فالساعة متأخرة من الليل فتحوا البوابة ودخلنا إلى داخل المجمع ثم أخذوني إلى دورات الهياء ثم فتحوا باب إحدى الدورات وقالوا لي فعرى على هاتم الجثة إنه ابني وفلدة كبدي إنه ابن التاسع عشر إنه الذي ربيته وسعيت لصلاحه وكنت أحلم يوما أن يكون رجلا يسير معي أنا وإياه يعينني على أمور ديني ودنياي هناك وجدته ميتا في دورة المياه ملقا على وجهه وباقي المخدر والأبر لجانبه هناك أين أصحابه؟ أين أولئك الأشرار؟ لماذا تركوه هناك؟ لماذا تخلوا عنه؟ والله يقول لي ودمعه على خده والله لقد كان صالحا والله لقد كان صالحا ومن الاخيار ولا زال به حتى مات على اكوأ حال هل سينفعونه او يغنون عنه من الله شيئا وربي سيندم هؤلاء وسيلعن بعضهم بعضا وسيعض كل منهم على يديه قال الله مصورا حال هؤلاء ويوم يعض الظالم على يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا Can I say